إنما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله والموتا يبعثون الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن, ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا يطير بجناحيه الا ولا قائر يطير بجناحيه الا امم امسانكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قُل لَئِن رَّأَيْتَكُمْ لَا تَعْكُمُ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ تَأْتِكُمُ السَّاعَةُ وَغَيْرُ اللَّهِ أَو غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِن يَا تُدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إن شاء شِفُو مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنَسُونَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَخَرَّبْنَاهُمْ الباساء والضراء لعلهم يتبرعون فلولا إذ جاءهم باس لا تبرعوا ولكن, ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا غَوْتُوا أَخَذْنَا أَخَذْنَاهُمْ, أخذناهم بَوْتَتًا فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ